بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد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 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَنَّ بَعْدُ وَإِنَّ مَا فِدَاءًا حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَ وَبِعْضِكُمْ بِعَضٍ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 انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلك ناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ రోబ్బి కమల్ జుయీనహు الْجَنَّةِ الَّتِي అహు మసలుల్ فِيهَا أَنْهَارٌ ఎన్హరు انهار اسن وانهار من لبن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل مصفا وانهار من عسل صفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم كمن هو خالد فِي النَّارِ وَشَقُّ مَا إِنْ حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ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 الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها ان نلهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبِعُوا مَا اسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ وَلَا رَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ كُم وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الاعلى والله معكم ولن يرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسألونها فيحكم تبخل ويخرج اضوانكم ها انتم ها اولائي تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وإن تَتَوَلَّوْا يستبدل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ